أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه بمن اتقى واتقوا الله واعلموا أن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 الله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا قلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإنزلتم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 وَإِنَّ اللَّهَ ترجع الأمور سَلْ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بعد مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حزاغ كان الناس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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين ومن السبيل وما تفعلوا من خير فإن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 تسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تطالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنسكم إن الله عزيز حكيم ولا تنفح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير المشركين ولو أعجبتكم ولا تكح المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم هؤلاء يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة. والمغفرة بإذنه ويبين آياته من لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتدلوا النساء في المحيط ولا حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوهن حرفكم أنا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر ولا تجعلوا الله عوضه لايمانكم ان تبغوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربط أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن فلا تتقوا ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن إن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برزهن في ذلك إن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهمن بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فانساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتبوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا تناح عليهما تراجعا إن ظنى أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتهم النساء فبلون أجلهن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 وإلى طلقتم النساء فبلغ أجلهن فلا تعضلوهن أين كن أزواجهن فلا أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم وأطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان لكن من رضاعة وعلى المولود له رزقهن وتسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسحها لا تضاف ووالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فِي عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن اردتم أن تستربعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعنه أن من الله بما تعملون بصير، والذين يتوفون منكم ويذون أزواج يتربصن بأفسهن أربعة أشهر وعشرا فَإِذَا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بِمَا تعملون خَبِيرٌ ولا بناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أفننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 أو تسرفوا لهم فريضة ومتعهم على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف حقا على المتسنين وَإِنْ قُلْتُمْ هُنَّ مِنْ قَبْرٍ أَن تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ عُقْدَةٌ لكاح وَأَنْتَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْأَخْرَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ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 اللَّهُ يُتمُّ لَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْفِهِ أَن التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وبقية فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّتُهُمْ ما ترك آل موسى وآل هارون تحمذه الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم لَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ امْتَحَنَكُمْ بِذَهَبٍ فَمَنْ فَمَن يُخْلِصْ عَمَلًا صَالِحًا مِنْهُ فَلَهُ مِنَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَن يُخْلِصْ فإنه, فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا من اغترف غرفة بيده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 فئة قليلة غلبت فئة كثيره بإذن الله والله مع الصابرين ولما بردوا لجالود وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين